وخير الهديا دين محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور المعدثاتها وكل معدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فالسلام فأل عليكم ورحمة الله وبركاته دوالي شك التوضيح تعمل بلوغ البرام ليستين حديثي حتى أسهل وعن معاوية رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهد فإذا نامت العينان استفلق قلبك عن معاوية نادي عن معاويتي ده من هو نوع نصافة؟ ونوع نصافة جاموختكسيبر ناقلي إلا ندوح على فكتسيبر دليل صارب ذويته أيش الأفلام يمكن بوش كإنسان اشكور واسكين ك ابو عبيد فيمو ابو فيمو ابو عبيد سلام قال ودي Ότι δεν έχω να το μάθω, ακόμα συνέβη, πάση μαρούν. Ότι αν νιώσει, πέραμου το πράγμα, το ζητήσουμε. Ότι να αν το ζητήσουμε σκέφτομαι. Ότι πέσει να σταλούμε, καλά να ζητήσει. Ότι καπέλου, ότι να να ζητήσουμε, να ζητήσουμε ρά. Ότι αν το ζητήσω περισσότερο, μου α, καλά απάρατο να بزلك بداري أشتمني يعني عاجيل فإذا نامت العينان أجد توقع نسضا استطلع البكاء البكاء يعني عاجيل خوي نامي نكاء ما يوم من نام فليتوضا الحديث كاش عتيل هالرجال طبراني زيادة ومن نام بعد اسم ليش هالكلام الكلام يا الشيخ باين صحيح الجامع الصغير هنا اليوم بتصحيح كذيه وهذه الزيادة بهذا الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قول استطلق البكاء وفي كل التستارين يضاف ولأبي داود أيضا طبعا هو شاعر الصحيحه لصحيح الجامع الصغيره أو زيادة أبو داودش ولأبي داود أيضا علي ابن عباس مرفوع إنما الوضوء على من نام مقضيا دزنيش لبوتيه لبوهيك وإلا وقالت لك ان تكون مسؤوليه لانك تكون مسؤوليه لك ان تكون مسؤوليه هو ان تكون مسؤوليه لك ان تكون مسؤوليه لك ان تكون مسؤوليه لك ان تكون مسؤوليه لك ان ان أو الكيس أو القربه بيني أتو تركتها أو حبليك أي كتركتي لمستي أو بيتقول لي زوجك تودير قال أو قبل كماسة قبل كذي كقصديون بزوجك عنده قال له ماكذيها حلقة الدبر يعني حلقي ب ب ب برج كوي إنسان دبر إنسان أصلها سنة فسقطت منها عين الكلمة ومعنى كون العين وكاء السهي أن اليقظة تحفظ الدبر يعني بقى عقابون سيقاليسي تن دبر دباليسي وتمنع خروجا خارج منه كما يحفظ الوكاء الماء السقائي ويمنع خروجه ثم هو حبلة أقرأت أعوى كيفية لا أقرأت أعوى كيفية فسلمت ألي بوي تشبيه كرديا استطلق يقال طلق يطلق طلاقا من باب كرمه والطلاق اصله التخلي وزيد لو برفستك هايتي لو تشبيه ريق لما بالدين افزك طلاق ده يعني بر هيك بيندك لبيان لما وباقي معانيه متشعبة منه ما لك والمراد هنا ان النائم اذا نام خوتو او اگر نوس لم يكن له شعور يحبس به الخارج هستدلي نامنه مضجعا أصله مضجعا لأنه من باب افتعال فقل لي بسيطان قائن أخي مضج مضجعن أخي يتبتع من مضجعن فرامته يقب يتبتع لباب افتعالا وأما يا عراب فهو حال من فعل تام فقشل بسيطة حال مضجعن والإطجاعه معناه وضع الجنب على الأرض ما يوضع من الحديث نقبل وضوء من الريح الخارجة من الدبري بصوتنا و بدونه هل وشان نوي؟ ده ده ده ده ده ده ده ده ده لبايك كذل تيتن لدبري إنسان ينبذن بي ينبذن بي الحديث يدل على أن النوم ليس بناء قدن بنفسه لذلك الحديثة قبل غير كوان نشتنكا لاخدي خوين لا خودي نستكبي، بدرتونة كذي، وإنما هو ما ضمت النقف، شكر يا خوشك على ووهل فلا النوم المستغرق الذي هو مضطرت الحذر، وأما الخفيف فلا كل ما أزال العقل من جنون وكل استمش أول غيدي بي كل ما أزال العقل أول عقلي بماء من جنون لشياتين أو إغماء لخوتون أو شكر سلخوشبون أو غيدي أو أيدي جسل بي يعني دبيني بانزل يدان لخستخانين أو بانزل يا خيوانا فكل من نواقب المبوء بجامع زوال الإحساس بالكل كواه إحساس كان يتنا منه. قال علماء وبايف الأعضاء إن النوم فترة من الخمود. النوم البريطاني اللي بس ده على الساعدي. الخمود المص إدراك والشعور. ترى كذا أو كوا هرسيدراك واسطة يتنا منيت. وأكثر وأجهزة الجسم توقفا عن العمل أثناء النوم. زوربي زوربي. زي عزلكاني لعشا هم يرادوا وصلتك على النصتن هي مراكز العليا للمخ مش ذكاني ببسره المخ وال الذي تخصصه بالإدراك والتمييز والتفكير كليش عزلكاتهم والرد على المؤثرات الخارجية بما يناسبها هو أكتر مني كش زاريو عاتو سعر عشرينين فكرت لكسة وكشنيه بلام سعرك فرعة شديد لا كانت ونبي بس يحصدكين دابني عماله كلها شغلهمي. بس سوق الساعات مثلاً يكثر. بما هو من أهمي مميزات إنهم يجلب مميزات إنه صنفها اصطخاب العفرات الإيرادية أو عفرات يعني ارادي لا إيرادية ويا دابني يكذب بس كل ما تبين ده بدل زجاجة لا كم استعملته، له هو الإرادي هو ذكي، فلان إرادي أو يتوعدني، له أو ما كان الإرادي هم ويخاود ابنه وعدم القدرة على ضبط النفس، نات عن ذكي ضبط بك هذا الله لا الله